بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاطيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسؤورا وَأَمَّا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو تبورا ويصلى شعيرا إنه كان في أهله إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان فَلَا بطيرا فلا أقسم بالشفق وَسَقَ وما وسق والقمر إذا اكتسق إن طبق من طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم لَا لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون تبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون